Igen. Mm -hmm. الآن وَقَلَعْصِتَ قَبْلُ وَقُلْتَ مِنَ الْمُصِيبِينَ فَالرِّيَاحُ الْمَدِينَةَ بِمَدَرِكَ لِتَكُونَنِمَنْخَلْفَكَ رَأَيْتَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّا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 لقد جاءك الحق من ربك فما تكونن من المنترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا A világ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 ثُمَّ نَدْعُو رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَفْظًا عَلَيْنَا